بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أن القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر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 قُشَّ عَن أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَائِدٌ مُمْتَشِرٌّ مُطْعِنٌ إِلَى الذَّعِي يقول الكافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيْرٌ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 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ونسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت فمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وَلَقِيَا الذِّكْرِ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرَف سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنَ الْكَذَّابُ الْأَشْرَف إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُم كُلُّ شِرْبٍ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 فَكَاوَنَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَنَا فَتَمَارَوْا بِنُذُرٍ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ طَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوكوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز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 في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوكوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمحي بالبصر، فلقد أهلكنا أشياءكم فهل من مذكِّر؟ وكل شيء فعلوه في الزبور، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات. يوم في مقعد صدق عند مليك مليك